شبهات وحقائق ا ل ش ب ه ة ا ل أ و ل ى د أ ب الذين اتخذوا من دون الله أ ن د ا د ا على التمويه على شركهم بعبارات استمروا في ترديدها حتى ظنها ا ل ع ا م وحيا من السماء ومن ذلك قولهم في حق الذين تفرقوا واختلفوا من أ ئ م ة المذاهب وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أ و قطفا من الدم وهذا من التمويه الفاسد و ش ه ا د ة الزور يخادعون الله والذين آ م ن و ا وما يخدعون إ ل ا أ ن ف س ه م وما يشعرون فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لو التمسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف المسألة في صلاة ل وانظر ما ت من س س هذه في قال ء ق ا الشافعي يصلي ص ل ا ة الاستسقاء نحو ص ل ا ة العيدين يكبر في ا ل ر ك ع ة الاولى سبعا وفي ا ل ث ا ن ي ة خ م س ة وقال مالك ا بن انس لا يكبر في ص ل ا ة الاستسقاء كما يكبر في ص ل ا ة العيدين وقال النعمان أبو حنيفة لا تصلى ص ل ا ة الاستسقاء سنن الترمزي رقم الحديث رقم واحد يرى أ ن ص ل ا ة الاستسقاء ركعتان يكبر في ا ل أ و ل ى سبعا وفي ا ل ث ا ن ي ة خ م س ة والثاني يراها ركعتين بلا تكبير وثالثهم أ ر ا ح نفسه فلا توجد ص ل ا ة استسقاء أ ص ل ا وان إ ن ص ل ى ل ب ي صلى الله عليه وسلم هل هنا وهذا مثال من عشرات ا ل آ ل ا ف من ا ل أ م ث ل ة كلهم من رسول الله ملتمس إ ذ ا كنت مازلت مصرا على تصديق أ ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء ولم يصل ي وكبر في ا ل أ و ل ى سبعا ولم يكبر وفي ا ل ث ا ن ي ة خمسا ولم يكبر فلا بد أ ن تصدق أ ن ا ل آ ب والابن والروح القدس هؤلاء ا ل س ل ا ف ه اله واحد ثم تقول آ م ي ن خذ هذا المثال عن أ ب ي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ب ز ي ل ح ل ي ف ة ثم دعا بناقته ف أ ش ع ر ه ا في ص ف ح ة سنامها ا ل أ ي م ن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أ ه ل بالحج أ خ ر ج ه ابن أ ب ي شيبه و أ ح م د ومسلم وابن م ا ج ة والترمذي و ا ل ن س ا ء و أ ب و ي ع ل ى وابن خزيمه وابن حبان لقد النبي ت ه وهو إمامهم م أبو حنيف ا أ ع ظ م ا ل صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه مثل بالحيوان عندما أشعر ن ا ا ل قال ة بأنجر حق قال يوسف ابن عيسى سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث قال لا تنظروا إ ل ى قول أ ه ل ا ل ر أ ي في هذا ف إ ن ا ل إ ش ع ا ر س ن ة وقولهم ب د ع ة قال وسمعت أ ب ا ا ل س ا ئ ب يقول كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في ا ل ر أ ي أشعر عليه رسول وسلم و الله صلى الله ي قال و أبو هو ل مثل حنيفة ق الرجل ف إ ن ه قد روي عن إ ب ر ا ه ي م النخعي أ ن ه قال ا ل إ ش ع ا ر مسلى قال ف ر أ ي ت و ك ي ع ا غضب غضبا شديدا وقال أ ق و ل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إ ب ر ا ه ي م ما أ ح ق ك ب أ ن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا سنن ا ل ت ر م ز ي الحديث تسعمائه وسته فهل أ ب و ح ن ي ف ة ا ل م س ل ى عندما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه مثل بالحيوان كان وكلهم من رسول الله ملتمس ف إ ذ ا كنت مازلت مصرا على هذا ف ا ق ر أ هذا المثال قال ابن حزم قال عطاء بن ابي رباح لا ينقض الوضوء مس الفرج بالفخذ والساق وينقض مسه بالذراع وقال مالك مس الفرج من الرجل فرج نفسه الذكر فقط بباطن الكف لا بظاهرهما ولا بالذراع يوجب الوضوء فان صلى ولم ي ت و ض أ لم يعد ا ل ص ل ا ة الا في الوقت وقال ابو ح ن ي ف ة لا ينقض الوضوء ينقض من س الذكر كيفما ا ك وقال الشافعي ينقض الوضوء والب ينقض الشافعي الدبر في مس م المرأة ر ج هذا ا المحل واحد على صفحة 237. من صفحة ه هل التمسوا من ر س ل ل ل صلى الله عليه ل ه و س م هل رسول الله صلى الله عليه وسلم م قال ل ه مس الفرج ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء ومس الدبر ينقض ولا ينقض ومس ا ل م ر أ ة فرجها ينقض ولا ينقض وكل الذي سبق ان هذا القول لا ينطق به حتى هذا الحمار الذي يحمل الاصفار في س و ر ة ا ل ج م ع ة فما بالك بالقائل انهم التمسوا خلافهم من الذي لا ينطق عن الهوى فهل مازلت على يقين أ ن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لحكم واحد في م س أ ل ة و ا ح د ة هذا حلال وحرام و ي ن ق ض ولا ي ن ق ض ويصح ولا يصح إ ذ ا كنت كذلك فخذ هذا المثال في الحلق والتقصير في الحج قال ابن حجر استدل بقوله المحلقين على م ش ر و ع ي ة حلق جميع ا ل ر أ س ل أ ن ه الذي تقتضيه ا ل ص ي غ ة وقال بوجوب حلق جميعه مالك و أ ح م د واستحبه الكوفيون والشافعي ويجزئ البعض عندهم واختلفوا فيه فعن ا ل ح ن ف ي ة الربع إ ل ا أ ب ا يوسف فقال النصف وقال الشافعي أ ق ل ما يجب حلق ثلاث شعرات ا وفي وجه لبعض أ ص ح ا ب ه ش ع ر ة و ا ح د ة فتح الباري الحديث、1728. هنا رأى مالك 1728 رأى وقال أ ح ح م د ل جميع ر أ س و ق ابو ل أ ح ن ي ف ة ا ل ربع وقال أ ب و يوسف هو من أ ت ب ا ع أ ب ي ح ن ي ف ة ا ل نصف وقال ا ل شافعي أ ق ل ه ث ل ا ث شعر ا ء كل هذا و أ ن ت ما زلت تقول لقد أ خ ذ ذ ل ك من النبي صلى الله عليه وسلم و أ س أ ل ك هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أ م ر بالحلق في الحج قال احلقوا, احلقوا جميع ا ل ر أ س ونصف ا ل ر أ س وربع ا ل ر أ س وثلاث شعرات وهنا أ س أ ل ك ا ل إ ن س ا ن منا ما هي عدد الرؤوس التي له و أ غ ر ب من هذا ا ل إ ن س ا ن الذي له ر أ س ا ن إ ل ا ربعا وثلاث شعرات نحن لنا نبي واحد صلى الله عليه وسلم حج ح ج ة و ا ح د ة حلق شعره فيها م ر ة و ا ح د ة وقد أ م ر ك الله تعالى باتباعه ورد ا ل أ م ر إ ل ي ه وليس إ ل ى ناس تعاهدوا على الخلاف واتفقوا على ا ل ف ر ق ة خذ هذه ا ل أ م ث ل ة قال النووي واختلفوا في ش ه ا د ة ا ل أ ع م ى فمنعها الشافعي و ط ا ئ ف ة و أ ج ا ز ه ا مالك و ط ا ئ ف ة شرح النووي واحد على واحد النووي على ستين السؤال هل هذا مصدره النبي صلى الله عليه وسلم و أ ن ه منع و أ ج ا ز ش ه ا د ة أ ع م ى وهل التمسوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ن ا لو اتهمنا إ ن س ا ن ا عاقلا ب أ ن ه منع و أ ج ا ز شيئا واحدا في وقت واحد ف إ ن ن ا بذلك نتهمه بضياع عقله فهل مازال هناك من يعتقد أ ن كل ما وقعوا فيه من خلاف أ خ ذ و ه عن النبي صلى الله عليه وسلم إ ن من و ظ ي ف ة محمد صلى الله عليه وسلم والتي جاء من أ ج ل ه ا أ ن يزيل الخلاف الذي يقع بين الناس قال تعالى وما أ ن ز ل ن ا عليك الكتاب إ ل ا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون وها هم الذين اتخذوا من دون الله شركاء يزعمون أ ن ه م أ خ ذ و ا الخلاف ة من النبي صلى الله عليه وسلم كبرت ك ل م ة تخرج من أ ف و ا ه ه م إ ن يقولون إ ل ا كذبا قال النووي و أ ج م ع و ا على وجوب مسح ا ل ر أ س واختلفوا في قدر الواجب منه ف ز ه ب الشافعي في ج م ا ع مباشرة الى ان الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعر واحده وذهب مالك واحمد وجماعه الى وجوب استيعاب د مسح جميع ا ل ر أ س وقال ابو ح ن ي ف ة في ر و الواجب ي ة ا ربعه واختلفوا في وجوب ا ل م ض م ض ة والاستنشاق على ا ر ب ع ة مزاهر احدها مذهب مالك والشافعي واصحابهما انهما سنتان في الوضوء والغسل والمذهب الثاني أ ن ه م ا واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان إ ل ا بهما وهو المشهور عن أ ح م د بن حنبل والمذهب الثالث أ ن ه م ا واجبتان في الغسل دون الوضوء وهو مذهب أ ب ي حنيفه و أ ص ح ا ب ه والمذهب الرابع أ ن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل و ا ل م ض م ض ة س ن ة فيهما وهو مذهب أ ب ي ص و ر و أ ب ي عبيد و ذ ا و و د الظاهري وابي بكر ب ن ا ل م ن ز ر و ر و ا ي ة عن احمد شرحناه يتلات على مي او سبع ان هذا الخلاف بين مسح ا ل ر أ س ك ل ه في الوضوء ث م م س ح نصف ث م ا ل ربع ث م و ل و ش ع ر و ا ح د ة هل ذ ل ك مصدره النبي صلى الله عليه و سلم ا خ ر ج و ا لنا ح د ي ث ا و ا ح د ى ل ن ق و ل صحيح بل ضعيف يقول إ ن النبي صلى الله عليه وسلم مسح نصف ر أ س ه او ربع ر أ س ه او ش ع ر ة و ا ح د ة فان لم تفعلوا ولن تفعلوا ف إ ن ن ا ندعوهم إ ل ى التوقف عن الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلمون أن الذين تفرقوا واختلفوا إنما التمسوا ذلك من أحبار ورهبان النووي الذين بني إسرائيل ذلك قال إنما من أن أحبار واختلفوا في التشهد هل هو واجب ام س ن ة فقال الشافعي و ط ا ئ ف ة التشهد الاول س ن ة والاخير واجب وقال جمهور المحدثين هما واجبان وقال احمد الاول واجب والثاني ف ر د وقال ابو حنيفه ومالك وجمهور الفقهاء هما سنتان وعن مالك ر و ا ي ة بوجوب الاخير شرح ارباع صفحة النووي على ومازلنا مع السؤال نفسه هل كلهم التمس ذلك من محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل س ل م و تخيلت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال التشهد ا ل أ و ل س ن ة و ا ل أ خ ي ر واجب و ا ل أ و ل و ا ل أ خ ي ر واجبان و ا ل أ و ل واجب والثاني ف ر د و ا ل أ و ل و ا ل أ خ ي ر سنتان هل هذا الكلام يصدر عن إ ن س ا ن عنده ب ق ي ة من عقل حتى يخرج هذا الزعم الباطل ب أ ن ه م عندما اختلفوا التمسوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله الذي لا شريك له في حكمه لو ردوا ذلك وغيره إ ل ى الله والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان إ ل ا قول واحد يغنينا عن سماع أ ن ك ر ا ل أ ص و ا ت النبي صلى الله عليه وسلم جلس و ق ر أ التشهد نجلس و ن ق ر أ التشهد قضي ا ل أ م ر وما عدا ذلك فهو صراع بين مذاهب استخدمها الشيطان لقتل و ح د ة هذه ا ل أ م ة يقول الله تعالى وأطيع الشبهه ل ورسوله ولا ه تنازعوا ت ف ف ل و و ا ت ذ ه ريحكم واصبروا ا إن ل ل مع الصابرين ا ل ب ش الثانيه ة يبحث المؤمنون باتخاذ الأنداد عن أي شيء يتعلقون باتخاذ ب المؤمنون الأنداد عن ظانين وظنهم هو الاسم ان ف ر ق ة ا ل ا م ة وخلافها امر اقره النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك احتجاجهم بحديث بني ق ر ي ظ ة ولا ح ج ة لهم فيه اخرجه البخاري ومسلم كلاهما عن عبد الله بن محمد ا بن اسماء الضبعي ا قال حدثنا ج و ي ر ي ا بن اسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما ن ا ل رجع من ا ل أ ح ز ا ب لا يصلين أ ح د العصر إ ل ا في بني قريظه ف أ د ر ك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى ن أ ت ي ه ا وقال بعضهم بل نصلي لم يرد ل ن ا ذلك فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم قال ابن حجر قوله لا يصلين أ ح د العصر كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري ووقع في ووقع ج مسلم ي ع ا ل ن خ عند م س الظهر مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد ب إ س ن ا د واحد وقد وافق مسلما أ ب و يعلى و آ خ ر و ن فتح الباري سبع على الصفحة الباري والتمانية على ونقول لكم سبع ربعمية إن هذا ما ندعوكم إليه هذا إ ذ ا اختلفنا في شيء نرده إ ل ى الله والرسول صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا أ ق ر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فوجب علينا ا ل س م و ا ل ط ع ا وهل الخلاف حول مسح ا ل ر أ س كله في الوضوء ومسح النصف ومسح الربع ومسح السمن ومسح ثلاث شعرات ومسح ش ع ر و ا ح د ة الذي وقع بين أ ئ م ت ك م عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ق ر ه وكذلك كل ما وقع بينهم من خلاف اسألوا إن كانوا ينطقون لأن هناك مسائل الصحابة اختلفوا فيها عرضت على النبي فأقر الطرفين ومسائل الصحابة اختلفوا فيها عرضت على النبي أقر واحد ما أقرش التاني أئمتكم لأن فأقر أقر أقرش على على ينطقون عُرِضت عُرِضت إن وفي مسائل اختلف فيها ا ل ص حديث ا النبي الطرفين يبا اذا ب ب ة مسألة عرضت على فغلت كل لا ان ن تعرض على ل ب صلى الله عليه وسلم ففي ي ح د المسور ا بن م خ ر م ة وعبد الرحمن بن عبد القاري انه ما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم ا بن حزام ي ق ر أ س و ر ة الفرقان في ح ي ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته ف إ ذ ا هو ي ق ر أ ه ا على حروف ك ث ي ر ة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أ س ا و ر ه في ا ل ص ل ا ة فانتظرته حتى سلم فلببته فقلت من أ ق ر أ ك هذه ا ل ص و ر ة التي سمعتك ت ق ر أ قال أ ق ر ا ن ي ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له كذبت فوالله إ ن رسول الله ص لهو ى ا ل ل عليه س ل لهو م اقراني هذه ا ل ص و ر ة التي سمعتك فانطلقت به إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ق و د ه فقلت يا رسول الله إ ن ي سمعت هذا ي ق ر أ س و ر ة الفرقان على حروف لم تقرئنيها و إ ن ك أ ق ر أ ت ن ي س و ر ة الفرقان فقال يا هشام ا ق ر أ ه ا ف ق ر أ ه ا ا ل ق ر ا ء ة التي س م ع ت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أ ن ز ل ت ثم قال ا ق ر أ يا عمر ف ق ر أ ت ه ا التي أ ق ر ا ن ي ه ا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أ ن ز ل ت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ا ل ق ر آ ن أ ن ز ل على س ب ع ة أ ح ر ف ف ق ر أ و ا ما تيسر منه أ خ ر ج ه مالك وابن أ ب ي ش ي ب ة و أ ح م د والبخاري ومسلم والترمذي و ا ل ن س ا ء وابن حبان فقد اختلف عمر وهشام رضي الله عنهما و ر د ا ل أ م ر إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم و أ ق ر الطرفين فهل يصلح ا ل آ ن أ ن تقوم م ج م و ع ة من الذين أ ق س م و ا بالله جهد ايمانهم أ ن ي خ ت ل ف ثم يخوضون في كتاب الله فيخترع كل إ ن س ا ن منهم فيه ما يشاء ف إ ذ ا ما س أ ل ت قيل لك لقد اختلف عمر وهشام و أ ق ر الطرفين ن ب ي عليه صلى الله عليه وسلم ل ا سنقول هذا هو خلافكم ف أ ي ن إ ق ر ا ر النبي صلى الله عليه وسلم وهناك سؤال هام لابد من طرحه حتى تزول ا ل غ ش ا و ة عن أ ع ي ن الذين بحثوا عن أ د ل ه ل إ ق ر ا ر ا ل ف ر ق ة والخلاف وهو هل كل خلاف عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أ ق ر ه ولم يعنف أ ح د ا من الطرفين و إ ذ ا كانت ا ل إ ج ا ب ة لا و ه ي ك ذ ل ك ف إ ن ه م اختاروا و ا ق ع ة لم يعنف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أ ح د ا وتركوا ما عنف فيه وهذا دليل واضح على اتباع الهوى فهذا مثال وقع ا وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم وتبين خ ط أ الطرفين ولم يقر أ ح د ا منهما في حديث عبد الرحمن بن أ ب ز ة أ ن رجلا أ ت ى عمر بن الخطاب فقال إ ن ي أ ج ن ب ت فلم أ ج د الماء فقال عمر لا تصلي فقال عمار بن ياسر أ م ا تذكر يا أ م ي ر المؤمنين إ ذ أ ن ا و أ ن ت في س ر ي ة ف أ ج ن ب ن ا فلم نجد الماء ف أ م ا أ ن ت فلم تصلي و أ م ا أ ن ا فتمعكت في التراب أ ي تمرغت فصليت فلما أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إ ن م ا كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه إ ل ى ا ل أ ر ض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه فهنا اختلف عمر وعمار فعمر لم يصل ي وعمار تمرغ في التراب وعرض ا ل أ م ر على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقر احدا ل صلى الله عليه وسلم ن ب ي أ منهما على ما فعل وعلامهما الصواب فلماذا جعلوا كل خلافاتهم في ق ص ة بني ق ر ي ظ ة ولماذا لا يكون كل خلاف وقع بين أ ئ م ت ه م كان تمرغا في التراب وتركا ل ل ص ل ا ة مثال آ خ ر عن أ ب ي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا و أ م ر عليهم رجلا ف أ و ق د نارا فقال ادخلوها ف أ ر ا د ناس أ ن يدخلوها وقال آ خ ر و ن إ ن م ا فررنا منها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أ ر ا د و ا أ ن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وقال ل ل آ خ ر ي ن قولا حسنا وقال لا ط ا ع ة في م ع ص ي ة الله إ ن م ا ا ل ط ا ع ة في المعروف أ خ ر ج ه أ ح م د والبخاري ومسلم وابو داود والنساء فهنا وقع الخلاف وعرض ا ل أ م ر على النبي صلى الله عليه وسلم وبين ّ للفريق ا ل أ و ل أ ن ما ذهب إ ل ي ه كان سيودي به إ ل ى النار وقال للفريق الثاني قولا حسنا فهذه أ م ث ل ة واضحه في خلافات وقعت وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فمنها ما أ ق ر ه ومنها ما رفضه ومنها ما أ ق ر بعضه ورفض بعضه فخذوا كل ما اختلف فيه المختلفون و ع ر ض و ا ا ل أ م ر على النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم فيه واسمعوا له واطيعوا بهذا أ م ر ك م الله عز وجل فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أ ن ف س ه م حرجا مما ق ض ي ت و ي س ل مساله و ت ل ي م م ث ا لكيفية عرض الأمر على النبي صلى ل ل عرض ا عليه ل و س مسح في م أ ل ة م س ا ل ر أ س في الوضوء ذهب مالك و أ ح م د و ج م ا ع ة إ ل ى وجوب مسح جميع ا ل ر أ س وذهب الشافعي في ج م ا ع ة إ ل ى المسح ولو شعر واحده وقال أ ب و ح ن ي ف ة في ر و ا ي ة الواجب ربعه هذا هو الخلاف ف إ ن قلنا كله صحيح والجميع على صواب مثل ق ض ي ة بني ق ر ي ظ ة فهذا ضلال بعيد ل أ ن ق ض ي ة بني ق ر ي ظ ة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وقضى فيها فكيف في وسنذكر النبي صلى الله عليه حديث مسح وسلم رأسه أصح الله الوضوء وسنذكر الآن حديث على الإطلاق صلى على في ص ف ة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه وفيه ثم مسح ر أ س ه بيديه ف أ ق ب ل بهما و أ ذ ب ر ب د أ بمقدم ر أ س ه حتى ذهب بهما إ ل ى قفاه ثم ردهما إ ل ى المكان الذي ب د أ منه أ خ ر ج ه مالك والحميد وابن أ ب ي ش ي ب ة و أ ح م د والدارمي و ا ل ب خ ا ر ي ومسلم و أ ب و داود وابن ماجة والترمذي والنساء وابن خزيمة وابن ماجة حبان فالنبي خزيمة صلى ل ل ه ع ل ي ه وسلم و مسح رأسه كله ا ن ت ه ى ا ل خ ل لا صلة له الشبهة ل ا ا ف وظهر أنه لاصلة له ببني قرية ببني ث ا ل ث ة و ث ا ل ث ة المصائب ما خرجت به شياطين ا ل إ ن س وقولهم إ ن الذين تفرقوا واختلفوا لم يختلفوا في أ ص و ل ا ل إ س ل ا م بل في فروع ونعود بهم إ ل ى ب د ا ي ة الخلق ن ق ر أ لهم من كتاب الله يقول الله تعالى وكذلك أ ن ز ل ن ا ه ق ر آ ن ا عربيا وصرفنا فيه من ا ل و ع ي لعلهم يتقون أ و يحدث لهم ذكر ف أ و ل ما علم الله تعالى آ د م علمه ا ل أ س م ا ء قال سبحانه وعلم آ د م ا ل أ س م ا ء كلها ثم عرضهم على ا ل م ل ا ئ ك ة فقال أ ن ب ئ و ن ي ب أ س م ا ء هؤلاء إ ن كنتم صادقين و م ع ر ف ة ا ل أ س م ا ء تحديدا والمسميات من ا ل أ م و ر التي ييسر الله تعالى بها ا ل م ع ر ف ة على عبده المؤمن ولذلك اهتم أ ه ل الباطل بتبديل ا ل أ س م ا ء من أ ج ل خلق ا ل ح ي ا ة لباطلهم بدلوا اسم الربا وجعلوه ا ل ف ا ئ د ة وبدلوا اسم التعري والانحراف وخلع ا ل م ر أ ة ملابسها أ م ا م الرجال وسموا ذلك بالفن. وبدلوا س م و ا ذلك ا ل ف ن و ب اسم الرجل الذي يقوم بطبخ الفتاوى وتلفيقها لتناسب م ع د ة الملوك والحكام و أ س م و ه ب ا ل إ م ا م ا ل أ ك ب ر أ و رئيس ه ي ئ ة ا ل د ع و ة و ا ل إ ر ش ا د وهكذا صنع الباطل في أ م ر ه كله وقد علم الله تعالى أ ن ب ي ا ء ه التمييز الدقيق في هذا ا ل أ م ر عندما أ ر س ل الله نبيه هودا إ ل ى قومه صلى الله عليه وسلم ودعاهم س ل م و إ ل ى ع ب ا د ة الله وحده قالوا أ ج ئ ت ن ا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آ ب ا ؤ ن ا ف أ ت ن ا بما تعدنا إ ن كنت من الصادقين فرد عليهم هذا النبي الكريم م صلى الله عليه ل و س مفندا أ و ل ا تسميتهم لما يعبدون قال قد وقع عليكم من ربكم وغضب عليكم ربكم من رجس أ ت ج ا د ل و ن ن ي في أ س م ا ء س م ي ت م ه ا أ ن ت م و آ ب ا ؤ ك م ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إ ن ي معكم من المنتظرين إ ذ ن كل اسم في ع ب ا د ة تتصل بدين لا بد أ ن يكون به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 ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون وكذلك كان كفار م ك ة عندما جعلوا أ ص ن ا م ه م آ ل ه ة فقال تعالى أ ف ر أ ي ت م اللات و ا ل ع ز ة و م ن ا ت ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ خ ر ى الكم الذكر وله ا ل أ ن ث ى تلك إ ذ ن ق س م ة ض ي ز ة أ ي ظ ا ل م ة إ ن هي إ ل ا أ س م ا ء سميتموها أ ن ت م و آ ب ا ؤ ك م ما أ م ز ا ل الله بها من س ل ط الله ي ت ه و و ن إ ل ق ر ا ن ي ه و ا ل ق ن و ا ا ن ي ه و ا ل ا ا ل ق ن ي ه و ا ل ا ن ه و ا ق ر ا ا ل ق ن ي ه و ا ل ق ر ا ن ا ل ر ا ه م ا ا ن ل ر ا ه و ا ل ه و ا ن ه و ا ا ن ه و ا ل ق ا ن ي ل ق ا ن ي ل ق ر ا ن ل ق ر ا ن ي و ا ل ن ي و ا ل ق ر ا ه ا ل ق ر ا ه و ا ل ق ي ه و ا ل ق ي ه و ل ق ن و ا ل ق ر ا ن ا ل ق ر ا ن ي ل ق ر ا ن ي و ا ل ق ي و ا ل ق ر ي و ا ل ق ر و ا ل ق ي ه و ل ق ي ه و ا ل ق ي و ا ل ق ر ي و ا ل ق ر و ا ل و ا ل ن ي ه ا ه ن ا ث ل ا ث ة أ س م ا ء أئمة و أ ص و ل وفروع أ و ل ا من الذي نصب هؤلاء أ ئ م ة ومن هم وهل أ ئ م ة كل مذهب أ و طريق أ و ج م ا ع ة يوافقون على إ م ا م ة من خ ل ف ه م مثال هل مالك يوافق على إ م ا م ة أ ب ي ح ن ي ف ة و ا ل إ ج ا ب ة كلا و أ ل ف كلا قال مالك إ ن أ ب ا ح ن ي ف ة كاد الدين ومن كاد الدين فليس له دين ضعفاء العقيل المجلد الرابع صفحة المجلد وهل ا ئ م ة ا ل ش ي ع ة يحكمون على ا ئ م ة المذاهب بشيء غير الكفر وابن ت ي م ي ة وابن القيم يحكمون على ا ئ م ة التصوف بالضلال والشرك والامر في هذا بين فليست هناك ط ا ئ ف ة ترضى عن الاخرى ولا عن امامه ثم من الذي قسم الاسلام الى اصول وفروع مع العلم ب أ ن ما يسمى ب ا ل أ ص و ل عند مذهب فروع عند مذهب آ خ ر فهل اتفقت المذاهب ك ا ف ة على تحديد ا ل أ ص و ل والفروع ثم اتفقوا على الاختلاف في الفروع فقط الجاهل الذي يردد ما لا يفقه سيقول نعم ل أ ن ه لا يعرف الفرق بين نبي أ ر س ل ه الله و إ م ا م مذهب يبول على نفسه أ م ا الدارس ل أ ص و ل هذه المذاهب ف إ ن ه يعلم أ ن المذهب الواحد اختلف في داخله على تحديد ا ل أ ص و ل والفروع كما يزعمون ولكن هل نقبل ولنا نبي كريم صلى ان ل ل عليه وسلم ه أ ي أ ت ي صاحب مذهب أ و ف ر ق ة ليقسم لنا ا ل إ س ل ا م فيقول هذه أ ص و ل وتلك فروع وهذا حلال او هذا حرام قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون ويقول سبحانه قل ا ر أ ي ت م ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل االله اذن لكم ام على الله تفترون فكل مصطلحاتهم التي خرجوا بدا ه ا عباءة الشيطان من ب ء ب ك ل م ة امام المذهب ومرورا بالاجماع والقياس والمستحب والركن و ا ل س ن ة ا ل م ؤ ك د ة والكفر ف ر ض ا ا ي ة و ل ك ف المجازي وانتهاء ل ذ ي يخرج ع الملة ا و ن ا بالاصول ثم الفروع كل ذلك لم الله يأذن به الله فهم على الله يفترون فهذا كتاب الله بين ايدينا وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم اخرجوا لنا منهما شيئا اسمه فرض ا ل ك ف ا ي ة او الذي يخرج عن ا ل م ل ة او الاصول والفروع فان قالوا هذه فلسفات واجتهادات ائمتنا قلنا لهم اذا كان يكفيكم فلسفات واجتهادات يكفيكم ائمتكم وهو باطل وهو فيكفينا النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من عند الله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 أ م ا ح ق ي ق ة أ م ر ه م ف إ ن ه م قد اختلفوا في كل شيء حتى في هذا الذي أ س م و ه أ ص و ل ا و ل أ ن هذه المصطلحات م ر ف و ض ة أ ص ل ا ف إ ن مناقشتها ستكون ع د ي م ة الجدوى كالذي يكتب كتابا يشرح فيه حديثا وهذا الحديث ضعيف فلو جئت ب أ ص ل ا عند ا ل ش ا ف ع ي ة اختلفوا فيه مع ا ل ح ن ف ي ة سيقولون لك هذا ف ر ع وذلك ل أ ن ا ل أ م ر ليس لهم فيه نبي واحد فكل من شاء سيقول ما شاء مثال في الزكاة وهي مما بني عليه الإسلام الزكاة عليه في وهي بني قال ابو ن حزم قال أ ب ح ن ي ف والشافعي ز ك ا ة مال العبد على سيده ل أ ن مال العبد لسيده ولا يملكه العبد وقال مالك لا تجب ا ل ز ك ا ة في مال العبد لا عليه ولا على سيده قال ابن حزم وهذا قول فاسد جدا لخلافه ا ل ق ر آ ن والسنن ة خمسة المحلى على م ت ي والسؤال ث ن ن ي و ا هو خروج ا ل ز ك ا ة عندكم أ ص ل أم فرع ه ام هو ه خ ل ا ف فرع ي إ خ ا الزكاة التي قاتل ج ل المسلمون مثال آخر. ذكر ابن حزم أن مالكا والشافعي ذهب إلى إيجاد الزكاة في مال الصبي والمجنون ي إيجاب في ه ذهب ا ابن حزم أن آخر ذكر وقال أبو حنيفة لا زكاه في أموالهما من ما تحول الناض الناض ما كان متاعا ثم تحول إلى ذهب ثم ذهبه وفضته خ ا ص ة و أ م ا الثمار والزروع والمواشي ففيها ا ل ز ك ا ة و أ م ا إ ب ر ا ه ي م النحي وشريح فقال لا ز ك ا ة في ماله ج م ل ة قال ابن حزم وقول أ ب ي حنيفه اسقط كلام ليت شعري ما الفرق بين ز ك ا ة الزرع والثمار وبين ز ك ا ة ا ل م ا ش ي ة والذهب و ا ل ف ض ة المحلة خمسة على متين و خ م س ة و ن س أ ل هذا اختلاف في أ ص ل أ م فرع فريق يوجب ا ل ز ك ا ة في مال وفريق لا يوجب وثالث يقسم المال إ ل ى نصفين فيوجب ا ل ز ك ا ة على قسم ولا يجبه على قسم آ خ ر هكذا من ر أ س ه و إ ذ ا لم تستح ي فاصنع ما شئت نسال آ خ ر قال ابن حزم من قال أ ي ل ا م ر أ ت ه أ ن ت طالق ونوى س ن ت ي ن أ و ثلاثا فهو كما نوى وهو قول مالك والليس والشافعي وقال أ ب و ح ن ي ف ة و أ ب و سليمان وسفيان و ا ل أ و ز ا ع ي يلزمه و ا ح د ة لا أ ك ث ر ا ل م ح ل عشر على م ي ة ا ر ب ع ة وسبعين هل هذه ا ل م ص ي ب ة ايضا خلاف في الفروع اذا قال واحد ل ا م ر أ ة ه انت طالق وهو ينوي ثلاثه يرى مالك والليس والشافعي انها قد طلقت ثلاثه وعليه فلا تحل لزوجها من بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا ان صحيحا اما إن عاش معها زوجها قبل اما فهو ابو ل واستحل الله هذا عند مالك والليس ا حرومات هذا م عند والشافعي ح ن ي ف ة وابو سليمان وسفيان والاوزاعي فيرون انها ط ل ق ة و ا ح د ة وتعيش مع زوجها في حلاه وعليه فهذه ا ل م ر أ ة ز ا ن ي ة عند مالك والليس والشافعي ي هي ان عاشت مع زوجها مع بعد المرأة قوله وهذه ه ط ا ه ر ة ع ف ي ف ة عند ا ل ف ر ق ة ا ل ث ا ن ي ة وتقولون لنا بعد ذلك خلافهم ر ح م ة ونقول لكم خلافهم د ع ا ر ة و ن ج ا س ة ا م ر أ ة ز ا ن ي ة ط ا ه ر ة في وقت واحد تنظر اليها ا م ة محمد في ل ح ظ ة و ا ح د ة فيرونها ع ا ه ر ة ط ا ه ر ة ويقولون لم يختلفوا في الاصول ص و ل قد بح ل ل ه من لم يرد دينه محمد وشرعه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. اما ل ل عليه ل ه و س أ م نحن فديننا ينقسم إ ل ى أ م ر ونهي امر بالمعروف ونهي عن المنكر هكذا بينه لنا ربنا في كتابه فقال وما آ ت ا ك م الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب إن شديد وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال إ ذ ا أ م ر ت ك م بشيء ف أ ت و ا منه ما استطعتم و إ ذ ا نهيتكم عن شيء فدعوه ه أخرجه الحميدي وأحمد وأطعنا البخاري خلق الرابع الجميع الحميدي الباب الذين قالوا سمعنا وأطعنا عندما خلق الله الناس قسم الجميع إلى قسمين فقال ا ومسلم إلى ح قسم قسمين ب س ن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير وعندما عاش الناس في الدنيا عاشوا فريقين فقال سبحانه فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين أ و ل ي ا ء من دون الله ويحسبون أ ن ه م مهتدون وكذلك يكونون بعد العرض والفصل والحساب قال سبحانه فريق في ا ل ج ن ة وفريق في السعير إ ن ه ا س ن ة الله في خ ل ق وكذلك كانت في موقف الناس من الرسل يقول سبحانه فقد اتينا آ ل إ ب ر ا ه ي م الكتاب و ا ل ح ك م ة و آ ت ي ن ا ه م ملكا عظيما فمنهم من آ م ن به ومنهم من صد عنه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 و أ و ا م ر الله تعالى و س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم ليست ب ض ا ع ة ب ا ئ ر ة يختار منها ما يشاء ويستحب منها ما يهوى وهذا عنده فرض ك ف ا ي ة وذاك عنده ك ف ا ي ة فرض ا ق ر أ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم ا ل خ ي ر سبحان الله وتعالى عما يشركون و ا ق ر أ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 ويختار ما يشاء أ م ر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أ ن يقول لهم قل الله أ ع ب د مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إ ن الخاسرين الذين خسروا أ ن ف س ه م و أ ه ل ي ه م يوم ا ل ق ي ا م ة أ ل ا ذلك هو الخسران المبين وقال الله لهم اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير العبد المؤمن أ م ا م أ م ر الله ليس له اختيار أ ن يفعل أ و لا يفعل ل أ ن ه قبل سماعه ا ل أ م ر كان قد عاهد الله أ ن يسمع ويطيع و أ خ ذ على نفسه الميثاق وانتهى يقول سبحانه واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله إ ن الله عليم بذات الصدور و أ و ل من كان المثال الطيب للسمع و ا ل ط ا ع ة أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أ ل ز م ه م الله ك ل م ة التقوى وكانوا أ ح ق بها و أ ه ل ه ا في حديث صلح ا ل ح د ي ب ي ة وعندما اختلط ا ل أ م ر قال عمر بن الخطاب ف أ ت ي ت أ ب ا بكر فقلت يا أ ب ا بكر أ ل ي س هذا نبي الله حقا قال بلى قلت أ ل س ن ا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم ا نعط ي الدنيه في ديننا إ ذ ن قال أ ي ه ا الرجل إ ن ه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إ ن ه على الحق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 كالذي يمسك بركاب الراكب ويسير بسيره